وخاتم من نبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم أعدهم مقاما محمودا يغبطه به الأولون والاخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد فبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد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 حدثنا اسماعيل بن ابي ويثن حدثني اخي عن سليمان بن بلال عن عويد الله بن عمرو عن ثابت البناني قال قال انس بن مالك قال ابو طلحتى رضي الله عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يوما يعرفون البشره في وجهه فقالوا إن نعرف الان البشره في وجهك فذكر حديث ابي طلحتى المتقدم والله اعلم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 قال الإمام أحمد لا بأس به إلا أن أبا داوود الطيالسي روى عنه أحاديث منكرة وقال وروي عن يحيى بن معيز أنه قال هو ثقة الثاني والخمسون وقال جعحر الفريابي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الفضل بن ذكين حدثنا سلمة بن وردان قال سمعت أنسا يقول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 قال سمعت انس بن مالك قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتبرز فلم يجد أحد يتبعه ففز عمر فاتبعه بمظهره يعني إداوة فوجده ساجدا في شربة فتنحى عمر فجلس وراءه حتى رفع رأسه قال فقال احسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني ان جبريل أساني فقال من صلى عليك صلاة واحدة من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشراء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 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة فليقل عبد بعد علي من الصلاة أو ليكثر الثاني والستون ومن حديث عمر رضي الله عنه في الباب ما رواه الترمذي في جامعه من حديث النضر بن شميد عن أبي قرة الأسدي عن سعيد بن المسيب عن غير الحق وقالوا من أشد من قوة أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجَحَدُونَ الصفات التي اختلف فيها المتكلمون ثم تكلم الشيخ على الصفات التي اختلف فيها المتكلمون هل هي صفات فعل أو صفات معنى والذي حققه الشيخ أنها صفات معان قائمة بذات الله جل وعلا ومن هذه الصفات واحد واثنان صفة الرأفة والرحمة وصف نفسه بأنه رؤوف الرحيم. قال إن ربكم لرؤوف الرحيم. وصف بعض المخلوقين بذلك فقال في وصف نبينا صلوات الله وسلامه عليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ثلاثة صفة الحلم وصف نفسه سبحانه بالحلم قال أيدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله العليم حليم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 وصف نفسه سبحانه بالمغفره فقال إن الله غفور رحيم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ووصف بعض المخلوقين بالمغفرة فقال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور قول معروف ومغفره كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ولا شك أن ما وصف به خالق السماوات والأرض من هذه الصفات حق لائق بكماله وجلاله لا يجوز أن ينفى خوفا من التشبيه بالخلق وانما وصف به الخلق من هذه الصفات حق مناسب لحالهم وثنائهم وعجزهم وافتقارهم حال النافين لصفات الكمال والجلال وبعد أن بين الشيخ ما في منهج علماء الكلام من خلل وفصل القول في المنهج القرآني الإيماني الذي كشف الحق وألار الدرب ختم كلامه قائلا. وعلى كل حال فلا يجوز للإنسان أن يتنطع إلى وصف أثبته الله جل وعلا لنفسه فينفي هذا الوصف عن الله متهجما على رب السماوات والأرض مدعيا عليه أن هذا الوصف الذي تمدح به نفسه أنه لا يليق به وأنه ينفيه عنه ويأتيه بالكمال من كيسه الخاص فهذا جنون وهوس ولا يذهب إليه إلا من طمس الله بصائدهم صفة الاستواء صفة كمال لا صفة نقص ولبيان عوام جناية علماء الكلام على صفات الباري ضرب الشيخ الشنقيطي رحمه الله مثلا بصفة عظيمة من صفاته هي صفة الاستواء فقال فهذه صفة الاستواء الذي كثر فيها الخوض ونفاها كثير من الناس بفلسفة منطقية وأدلة جدلية أبطلوا بها الحق وأحقوا بها الباطل قد تجرأ الآلاف ممن يدعون الإسلام فنفوها عن رب السماوات والأرض بأدلة منطقية فيقولون مثلاً لو كان مستويا على عرشه لكان مشابه للخلق لكنه غير مشابه للخلق فينتج أنه غير مستوي على العرش وهذه النتيجة باطلة لمخالفتها صريح القرآن وبين شيخ رحمه الله أن صفة الاستواء صفة كمال وجلال تمدح بها رب السماوات والأرض نفسه والقليلة على أنها صفة كمال وجلال أن الله ما ذكرها في موضع من كتابه إلا مصحوبة بما يبهر العقول من صفات جلاله وكماله التي هي منها ثم استعرض النصوص التي وردت فيها هذه الصفة للتدليل على صحة ما قرره واحد أول سورة ذكر الله فيها صفة الاستواء حسب ترتيب المصحف سورة الأعراف قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وش الليل أنها يطلبه حثيثة والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا لو الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على الجلال والكمال الموضوع الثاني في سورة يوسف قال.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 ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لايات لقوم يتقون فهل لاحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدار على هذا الكمال والجلال الموضع الثالث في سورة الرعب في قوله جل وعلا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 إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون فقال لأحد أن, أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة التي على الجلال والكمال المورى الرابع من سورة طهاء طهاء ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من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 الله لا إله إلا هو له الأسماء الهسنى فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على الجلال والكمال المضي الخامس في سورة الفرقان في قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا هل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدار التي على هذا الكمال والجلال؟ الموضع الثالث في سورة السجدة في قوله تعالى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 قليلا ما تشكرون فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على الغاية من الجلال والكمال الموضع السابع في سورة الحديد في قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم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 فالشاهد أن هذه الصفات الذي يظن الجاهلون أنها صفة نقص ويتهجمون على رب السماوات والأرض بأنه وصد نفسه بصفة نقص ثم يسببون عن هذا أن ينفوها ويؤولوها مع أن الله جل وعلا تمدح بها وجعلها من صفات الجلال والكمال مقرونة بما يبهر من صفات الجلال والكمال وهذا يدل على جهل وهوس في بعض صفات الله جل وعلا بالتأويل المطرب السادس: قواعد مهمة في صفات الله وأسمائه هناك عدة قواعد مهمة ونقاط رئيسة نبه إليها الأنواء في هذا الباب نسوقها موجزة مختصرة القاعدة الأولى القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر بهذه القاعدة نرد على عدة طوائف، ألف الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها الذين يثبتون لله الله الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة وجعلونها صفات حقيقية ثم ينازعون في محبة الله ورضاه وغضبه به ويجعلون ذلك مجازا أو يفسرونه بالإرادة أو يفسرونه بالنعم والمقوبات فيقال لهؤلاء إلى فرق بين ما أثبتتموه وما نفيتموه بل القول في أحدهما كالقول في الآخر فإن كنتم تقولون حياته وعلمه كحياة المخلوقين وعلمهم فيلزمكم أن تقولوا في رضاه ومحبته كذلك وإن قلتم له حياة وعلم وإرادة تليق به ولا تشبيه حياة المخلوقين وعلمهم وإرادتهم فيلزمكم أن تقولوا في رضاه ومحبته وغضبه كذلك وإن قلتم إن الغضب غليان ذم القلب لطلب الانتقام فكذلك يقال الإرادة ميل النفس إلى جلب مصلحة أو دفع مضره فإن قلتم هذه إرادة مخلوق قلنا هذا غضب مخلوق. بهاء الذين يثبتون الأسماء ويرفون الصفات فيقولون حي بلا حياة علم بالعلم إلى آخر فهؤلاء يقال لهم لا فبق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي التشبيه أو التجسيم لأن لا نجد متصفا بالصفات إلا وهو جسم قلناه وكذلك في الأسماء إذ لا نجد ما هو مسمى بحي وعليم وقدير إلا ما هو جسم فان في أسماء الله إن قالوا هذه الأسماء تليق بكماله وجلاله قلنا وكذلك الصفاته جيم الذين ينفون الأسماء أو الصفات فإنهم بزعمهم ينفون ذلك حتى لا يشبهه الله بالموجودات فيقول لهم نفيتم علمه وحياته كما نفيتم أنه عليم حي خشيت أن تشبهه بالموجودات ولكن يلزم قولكم هذا تشبيه الله بالمعدومات القاعدة الثانية القول في الصفاتك القول في الذات فالله سبحانه وتعالى له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين وكذلك صفاته وأفعاله لا تشبه ذوات المخلوقين وأفعالهم إذ يلزم من أقر بأن الله حقيقة ثابتة في نفس الأمر ومستوجبة لصفات الكمال لا يماتب شيء أن يقول إن سمعه وبصره وكلامه الثابت في نفس الأمر لا يشبيه سمع المخلوقين ولا بصرهم ولا كلامهم فإن قال قائل أنا أنفي استواء الله خشية من تشبيه الله بخلقه فيقال له إن في وجود الله وذاته لأنه يلزم من ذلك تشبيه الله بخلقه فإن قال لله وجود يخصه وذات تخصه لا تشبه ذوات المغلقين قلنا وكذلك نزوله واستواؤه القاعدة الثالثة الاتفاق في الأسماء لا يقتضي التساوية في المسميات فإننا نعلم أن ما أخبرنا الله تعالى به بما في الجنة من لبين وعسين وخمر حق وهذه الحقائق وإن كانت موافقة في الأسماء إلى الحقائق الموجودة في الدنيا فإنها لا تماثلها بل بينه وبين ما في الدنيا من المبينة ما لا يعلمه إلا الله تعالى فالخالق أعظم بأينات للمخلوقات بأينات المخلوق للمخلوق بل قد تسمي عدة أشياء في الدنيا باسم واحد ويكون لكل واحد حقيقة تخصه فإننا نقول مثلا يد الجمال ويد المحفظة ويد الإنسان ولده كل لغة من الفض الثلاثة لها معنى يخصها القائدة الرابعة لا يوصف الله بالنفي المحض أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه أسماء وصفات ونفى عن نفسه أسماء وصفات والإثبات والنفي في أسمائه وصفاته مجمل مفصل فالإثبات المجمل يكون بإثبات الثناء المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق لله تعالى ونحو ذلك كما يشير إليه قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وقوله هو الله المثال الأعلى وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة ورد في الكتاب والصنة والنفي المجمل يكون بأن ينفع عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقاس مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وقوله التعلم له سمية وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه فينزه عن الوالد والولد والشريك والصحبة والند والجهل والعجز والسنة والنون والعبث إلا أن منهج القرآن في النفي ألا ينفي نفي المحظة فلا ينفي القرآن صفة نقص عن الله إلا إذا كانت متضمنة صفة مذه وكمال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 فمن كمال حياته ألا تاخذها سنة وهي أوائل النوم ولا نوم وقوله ولا يؤد حفظهما مستلزم لكمال قدرته وتمهمها ذي المعنى لا يكرثه ولا يثقله ومثل ذلك قوله لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الأرض فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذره في السماوات والأرض وكذلك قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنى من لغوب اننا في اللغوب وهو التعب والاعياء يدل على كمال القدره ونهايه القوه وكذلك قوله لا تدرك الابصار أي لا تحيط به الابصار هو ان رؤيه في الاخره ولكنه لعظمهه سبحانه لا تحيط به الابصار وكذلك كل ما نفاه الله عن نفسه فانه يستلزم صفه ثبوتيه يمدح الله بها ولم يصف الله نفسه بنفي محض لا يستلزم صفه ثبوتيه وبذلك يتضح أن الذين تجون الى الاكثر من النفي او ما يسمونه السلوب اخطاهم لأن النفي ليس فيه مدهد ولا كمال ما لم يتضمن إثباتا لأن النفي للمهض عدم المهض والعدم المهض ليس بشيء وقد أكثر المبتدئون من النفي المهض فقالوا لا يتكلم ولا يرى وليس فوق العالم وغلا بعضهم فقالوا ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مبين للعالم ولا مخالطا له إلى آخر هذا الكلام الغث الذي يجعلون الله به عدما تعالى وتقدس القاعدة الخامسة الألفاظ المهمة حقا وباطلا الصفات التي وردت في الكتاب والسنة حق يجب الإيمان بها وإلا لم نفقه معناها أما ما يطلقه الناس على الله سبحانه من لم يرد الكتاب والسنة مما يتنازع فيه الناس فلا نثبته ولا نرد فيه حتى نتبين مراد قائله منه فمثلا يقال لما نفى الجهة؟ ماذا تعني في الجهة؟ إن كنت تعني أن الله في داخل جرم السماء وأن السماء تحويه فلا يجوز أن نقول إن الله في جهة وإن كنت تريد أن الله فوق مخلوقاته فوق السماوات فهذا حق وكذلك التحيز إن كان المراد أن الله تحوزه المخلوقات فهذا باطل قطع وإن أراد أنه منحاز عن المخلوقات أي مبين الله فهذا حق <تصفيق> القاعدة السادسة التعطيل سببه اعتقاد التشبيه أولا وقد وضح هذه القاعدات العلامة الشيخ محمد الأمين الشلقيطي رحمه الله تعالى فبيل أن أصل البلاء وأسه هو تناجس القلب وتلطخه وتدنسه بأغذار التشبيه فإذا سمعت القلب المتنجس بأغدار التشبيه صيفة من صفات الكمال التي أثنى الله بها على نفسه كنسوله إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير وكاستوائه على عرشه وكمجيه يوم القيامة وإذا ذلك من صفات الجلال والكمال فإن أول ما يحطر في ذهنه أن هذه الصفة تشبيه صيفة الغلق فيكون قلبه متنجسا بأغدار التشبيه لا يقدر الله حق قدره ولا يعظم الله حق عظمته حيث يسبق إلى ذهنه أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق فيكون أولا نجس القلب متقدرا بأقدار التشبيه فيدعوه شم هذا التشبيه لأن ينفي صفة الخالق جل وعلا عنه بالدعاء أنها تشبه صفات المخلوق فيكون أولا مشبها وثانيا معطلة فصار ابتداء وانتهاء متهجما على رب العالمين ينفي صفاته عنه بالدعاء أن تلك الصفة لا تليق به وذكر شيخ رحمه الله تعالى قائلة أصولية أطبخ عليها من يوتد به من أهل العلم وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه، تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا سيما في العقائد ولو مشينا على فرضهم الباطل أن ظاهر آيات الصفات الكفر فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤول الاستواء بالاستيلاء ولم يؤول شيئا من هذه التأويلات، ولو كان المراد بها هذه التأويلات لبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيانها لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة وبير الشيخ رحمه الله تعالى أن الواجب على المسلم إذا سمع وصفا وصف به خالق السماوات والأرض أو وصف به وصفه برسوله صلى الله عليه وسلم ان يملا صدره من التعظيم ويرزق ما ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والجلال والشرف والعلو ما يقطع جميع علائق اوهام المشابهه بينه وبين صفات المخلوقين فيكون القلب منزها معظما له جل وعلا غير متنجز باظهار التشبيه فتكون أرض قلبه قابلة للإيمان والتصديق بظفات الله التي تمدح بها وأثنى عليه بها نبيه صلى الله عليه وسلم على غرار قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وشارع كل الشارع في عالم تعظيم الله وأن يسبق في ذهن الإنسان أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق فيضطر المسكين أن ينفي صفة الخالق بهذه الدعوة الكاذبة الخائنة القاعدة السابعة آيات صفات ليست من المتشابه ذكر الشيخ الشنقطي رحمه الله أن كثير من الناس يطلق على آيات الصفات اسم المتشابه وهذا من جهة غلط ومن جهة قد يسوع كما بينه الإمام مالك بن أنس بقوله الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه بداع والإيمان به واجب كذلك يقول في النزول النزول غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه بداع والإيمان به واجب واطرده في جميع الصفات لأن هذه الصفات معروفة عند العرب إلا أن ما وصف به خالق السماوات والأرض منها أكمل وأجل وأعظم من أن يشبه شيئا من صفات المخلوقين كما أن ذات الخالق جل وعلا حق والمخلوقون لهم ذوات وذات الخالق جل وعلا أكمل وأنزه وجل من أن تشبه شيئا من ذوات المخلوقين القاعدة الثامنة ليس ظاهر الصفات التشويه حتى تحتاج إلى تأويل المقرر في الأصول أن الكلام عند دل على معنى لا يهتمل غيره فهو المسمى نصا كقوله تعالى مثلا تلك عشرة كاملة فإذا كان يهتمل معنين أو أكثر فلا يقل من حالتين إما أن يكون أظهر في أحد الاحتمالين من الآخر وإما يتساوى بينهما فإن كان الاهتمال يتساوى بينهما فهذا الذي يسمى في الاصطلاح المجمل كما لو قلت على اللصوص البارحة على عين زيد فإنه يحتمل أن تكون عينه الباصرة عوروها أو عينه الجارية غوروها أو عينه ذهبا وفضة سرقوها هذا مجمل وحكم المجمل أن يتوقف عنه إلا بدليل يدل على التفصيل أما إن كان نصا صريحا فنص يعمل به ولا يعدل عنه إلا بثبوت النسخ فإذا كان أظهر في أحد الاهتمارين فهو المسمى بالظاهر ومقابله يسمى محتملا مرجوحا والظاهر يجب الحمل عليه إلا لدليل صارف عنه كما لو قلت رأيت أسدا فهذا الظاهر في الحيوان المفترس محتمل للرجل الشجاع وعلى ذلك فهلك متبادر من آيات الصفات من نحو قوله تعالى يد الله فوق أيديهم وما جرى مجرى ذلك هو مشابهة الخلق حتى يجب علينا أن نؤول ونصرف اللقظ عن ظاهره أو ظاهرها المتبادر منها تنزيه رب السماوات حتى يجب علينا أن نقره على الظاهر من التنزيه الجواب أن كل وصف أسند إلى رب السماوات والأرض ظاهره المتبادر منه عند كل مسلم هو التنزيع الكامل عن مشابهة الخلق فيقراره على ظاهره هو الحق هو رب السماوات والأرض عن مشابهات الخلق في شيء من صفاته فلينكر عاقل أن المتبادر للأذهان السليمة أن الخالق ينافي المخلوق في ذاته وسائر صفاته لا والله لا يعارض في هذا إلا مكابر القاعدة التاسعة حقيقة التأويل التويل الذي فتن به الخلق وظل به الألو من هذه الأمة يطلق بالاصطلاح مشترك بين ثلاثة معان واحد يطلق على ما تقول عليه حقيقة الأمر في ثاني حال وهذا هو معناه في القرآن نهو قوله تعالى ذلك خير وأحسن تأويله ولما يأتيهم تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل أي ما تقول عليه حقيقة الأمر في ثاني حال اثنان ويطلق التويل بمعنى التفسير وهذا قول معروف كقول ابن جرير القول في تأويل قوله تعالى كذا أي تفسيره ثلاثة أما في اصطلاح الأصوليين فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهري المتبادر منه لذليل وصرف اللفظ عن ظاهري المتبادر منه له عند علماء الأصول ثلاث حالات. ألف إما أن يصرفه عن ظاهري المتبادر منه لدليل صحيح من كتاب مصنة وهذا النوع من التأويل صحيح مقبول لا نزاع فيه ومثال هذا النوع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجار أحق بسق وظاهر هذا الحديث ثبوت الشفعة للجاء وحمل هذا الحديث على الشريك المقاسم حمل للغض على محتمل مرجوح غير ظاهر متبادر إلا أن حديث جابر الصحيح فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق على شفعة دل على أن المراد بالجال الذي هو أحق بصقبه خصوص الشريك المقاسم فهذا النوع من صرف اللغض عن ظاهر المتبادر منه لذليل واضح من كتاب السنة يجب الرجوع إليه وهذا تأويل يسمى تأويلا صحيحا وتأويلا قريبا ما الثانية هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لشيء يعتقده المجديد دريرا وهو في نفس الأمر ليس دليلا فهذا يسمى تأويلا بعيدا ويقال له فاسد ومثل له بتأويل أبي حنفة لغض المرأة يقول قوله صلى الله عليه وسلم أي ممرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاهها باطل قال حمل هذا على خصوص المكاتبة تأويل بعيد لأنه صرف للفظ عن ظاهره المتبادر منه لأن أي في قوله أي امرأة صيغة عموم، وأكدت صيغة العموم بما المزيدة للتوكيد، فهمل على هذا صورة نادرة هي المكاتبة حمل للغض على غير ظاهره من غير دليل. جيم أما حمل اللفظ على غير ظاهره لا لدليل، فهذا لا يسمى تأويلا في الاصطلاح، بل يسمى لعبا لأنه تلاعب بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن هذا تفسير غولات الرافضي قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبه بقرة قالوا عائشة ومن هذا النوع صرفوا آيات الصفات عن ظواهرها إلى محتملات ما أنزل الله بها من سلطان لقولهم استوى بمعنى استولى فهذا لا يدخل في اسم التأويل لأنه لا دليل عليه البتة وإنما يسمى في اصطلاح أهل الأصول لعبا لأنه تلاعب بكتاب الله جل وعلا من غير دليل ولا مستند فهذا النوع لا يجوز لأنه تهجم على كلام رب العالمين والقاعدة المعروفة عند علماء السلف أنه لا يدوز صرف شيء من كتاب الله ولا سنة رسوله عن ظاهره المتبادل منه إلا لدريد يجب الرجوع إليه المطلب السابع مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الله لخص ابن تنمية مذهب السلف الصالح في هذا الباب فقال فالأصو هذا الباب أن يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفع عنه نفاه عن نفسه وقد علم أن طريقة سلف الأمة وإمتها يثبت ما أثبته من الصفات من غير تكيف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل وقال حذرنا اللهم ذا الانحراف عن النهج الذي قرض الله في كتابه في أسمائه تعالى وصفاته فقال ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها ودر الذين يلحدون في أسمائه وأصل للحادث في كلام العربي العذول عن القصد والميل والجور والانحراف ومنه اللحظ في القبر الانحراف إلى جهة القبلة عن سمة القبر وقال تعالى منزه النفسه عما يصفه به الملحدون في أسمائه الضالون المشركون سبحان الله عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون إلا عباد الله المخلصين وفي الآية الأخرى سلم على المصلين لسلامة ما قالوه ووصف الله به وسلام على المرسلين عقيدة الإمام أبو الحسن الأشعري في صفة الله يشغل بعض من لم يرتض مذهب أهل السنة على آل السنة مدعيا أن مذهب الأشعرات يخالف هذا الذي قررنا ويدعي أن مذهبهم مذهب أهل السنة ونحن نورد هنا المذهب الذي حكاه أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة وأصحاب الحديث، ونص في ختامه أنه معتقده قائل به أعلنا لهذا المبحث بقولي هذه حكاة جملة قول أصحاب الحريث وأهل السنة ثم قال جملة ما عليه أهل الحريث والسنة الإقار بالله وملكته وكتبه ورسوله وما جاء من عند الله وما رواه ثقات على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا وأن الله سبحانه إله واحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ألا ولده وأن محمد عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وان الذاتة ريب فيها وان الله يبعث من القبور وان الله سبحانه على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى وان له يدين بلا كيف كما قال خلقته بيداي و كما قال بليدهما بسوقتين وان له عينين بلا كيف كما قال تجري بعيوننا وان له وجها كما قال يبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وان اسم الله لا يقال انها غير الله كما قالت المعتزله والخوارج وقروا ان الله سبحانه علما كما قال انزله بعلمه وكما قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم وأثث السماع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفتو المدزرة وأثثوا لله القوة كما قال أو لم يروا أن الله الذي خلقهم واشدو منه قوة فيقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق واركلم في الوغد واللفظ من قال في اللفظ أو الوغد فهو متداول عندهم لا يقال إلا غب القرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق فيقولون إن الله سبحانه غير غب الأفصار يوم القيامة كما يرى القبر ليلة البدر يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون قال عز وجل كلا إنهم مع ربهم يومئذ لمحجوبون وأن موسى عليه السلام سأل الله سبحانه الرؤية في الدنيا وأن الله سبحانه تجلل الجبل فجعله دكا فأعلموا بذلك أنه لا يراه في الدنيا بل يراه في الآخرة ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا فيقول من ألم المستغفرين كما جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرون أن الله سبحانه يجيء يوم القيامة كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوليد وختم أبو الحسن الشعري جملة ما حكاه عن أهل السنة وأصحاب الحديث بقوله هذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه وكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله ومعسونا ونعم الوكيل وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه المصير وبهذا النقل يتظهر لك موافقة ومعتقد أبي الحسن أشعري بمعتقد اهل السنه والجماعه في باب أسماء الله وصفاته الفصل الثالث توحيد الله المبحث الأول معناه وأقسامه الله سبحانه واحد في ذاته ليس له مثيل ولا نظير تعالى عن الصاحبة والولد قل هو الله أحد الله الصمد. لم يرد ولم يولد ولم يكن له قفوا أحد أو سبحانه متصف بصفات الجمال لا يشبهه شيء من مخلوقاته في صفات من صفاته ليس كبث شيء وهو السماء والبصير وحده الخالق المحي المميت قيوم السماوات والأرض ولا يعدم من من لم يعلم علما يقينيا بأن الله متفارد بذلك كله لا يكفي التوحيد العلمي بل لا بد من التوحيد العملي إلا أن هذا التوحيد النظري لا يكفي يعد المرء مؤمنا بل لا بد من اتخاذه وحده إلها المعبود بالتوجه إليه بالعباده دون سواء لأن الخالق الرازق المنعم المتفضل المحيي المميت المتصف بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص والمستحق ان أن يعبد دون سواء فغيره مربو مألوه لا يملك النفسي ضرر ولا نفع فكيف يعبد من دون الله تعالى تناقض الذين لا يعبدون الله وحده والكفرة من مشرك العربي وكثير غيرهم كانوا يعتقدون بوحدانية الله في الخلق والإيجاد وتفرده في الرزق والإحياء والإماتة والملك ولكنهم يرفضون عبادته وحده دون غيره وقصده دون سواه وهذا تناقض شنيع فالمتفرد بالخلق والإيجاد هو المستحق للعبادة والخضاء والتعظيم وقد أطال القرآن في مناقشة المشركين وبيان تناقضهم في هذا وبين لهم أن الذي أقر به من تفرده بالخلق والرزق إلى آخره يلزمهم بعبادته وإخلاص الدين له المبحث الثاني كلمة التوحيد معناها فضلها سرطها لا إله إلا الله كلمة التوحيد جمعت الإيمان واحتوى وهذه الكلمة عنوان الإسلام وأساسه ومعناها لا معبود يستحق العبارة إلى الله سبحانه وقد أخطأ من فسطها بأنه لا موجود إلا الله لأن معنى الإله المعبود فيصبح المعنى بناء على قول هؤلاء لا معبود موجود إلا الله وهذا غير صحيح لأنه يلزم منه أن كل معبود بحق أو باطل هو الله فيكون ما عبده من شمس وقمر ونجوم إلى آخره هو الله فكأنه قيل ما عبد على هذا التقدير الا الله وهذا من افضل الباطل فالمعنى الصحيح المتعين هو ما ذكرناه أولا أنه لا معبود يستحق العبادة إلا الله وحده وقد جاءت النصوص داله على فضل لا اله الا الله وعظيم فيها وقد سبق ذكر النصوص الدالة على أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل وبهذه الكلمة. يعصم العبد ماله ودمه ويصبح مسلما ولكن ليس المرض بهذه الكلمة مجرد النطب فلا تنفع هذه الكلمة قائلها عند ربه إلا بسبعة شروط: واحد العلم معناها قال تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله وقال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وفي الصحيح عن أثمان بن عفان رضي الله عنه قال فالرسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة اثنان، اليقين لأن يكون القائل مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما فإن الإيمان لا يغني فيه إلى اليقين لا الظن قال تعالى إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فاشترد في استقيمانهم كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا وفي من حديث أبي رد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله لا يلقى الله بهم عبد غير شاك فيهما فيعجب عن الجلة وبصحيح أيضا أن رسول صلى الله عليه وسلم أرسل أبا هريرة بن عليه قائل الله من لخيد من غضاء هذا الحيض يشهد الله لا اله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة فاشترد دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط ثلاثة القبول لما هذه الكلمة بقلبه ولسانه وقد حدثنا القرآن أن الله عذب المكذبين من الأمم الذين رفضوا هذه الكلمة واستكبروا عنها إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون لا إنا لتاركوا آله لنا لشعر مجنون جعل الله إلة تعذيبهم وسببه هو استكبارهم عن قول لا إله إلا الله وتكذيبهم من جاء بها أربعة الانقياة لما دلت عليه قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وقال ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى ومعنى يسلم وجهه أي ينقاد وهو محسن أي موحد والعروة الوثقى فسرت بلا إله إلا الله خمسة الصدق وهو أن يقولها صادقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه قال الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون هم كاذبون في قولهم يغطنون غير ما يعلنون وفي الصحيحين عن معاذب جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار فاشترض في من النار أن يقولها صدقا من قلبه ستة الإخلاص فوتصوية العمل بصالح الدين عن جميع شوائب الشرك قال الله تعالى ألى لله الدين الخالص وقال وما أؤمن إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه وفي الصحيح عن أتباع ابن مالك رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل سبعة المحبة لهذه الكلمة ولمقضاته ودلت عليه ولأهل العاملين بها الملتزمين لشروطها وبغض ما ناقض ذلك قال الله عز وجل من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فأخبر أن عباده المؤمنين أشد حبا له وذلك لأنهم لم يتخذوا من دونه أندادا وعلمة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه وبغض ما يبغضه ربه وإن مال إليه هواه وموالات من والى الله ورسوله من عاد الله ورسوله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واختفى أثره وقبول هداه إشارة السلف إلى بعض هذه الشروط قال الحسن البصري والفرزدق الشاعر المعروف وهو يدفن امرأته ما عادت لي اليوم؟ قال شعادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة قال الحسن نعم عده لكن للا إله إلا الله شروطا فياك وخذف المحصنات وقيل الحسن البصري إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل جنة فقال من قال لا إله إلا الله فعد حقه وفرضها دخل جنة وقال واب منبه لمن سأله أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله قال بلى ولكن ما مفتاح إلا له أسنان فإن أتيت مفتاح له أسنان فوتح لك وإلا لم يفتح لك المبحث الثالث العبادة المطلب الأول تعرف العبادة التوحيد لا يتحقق إلا بأمرين الأول الشهادة لله بالوحدانية في ذاته وصفاته الثاني قصده وإرادته وحده دون سواه في جميع العبادات والعباده سمع جامع لكل ما يحبه الله ويغضاه من الأقوال والعمل الظاهره والباطنة الظاهرة كالتلفظ بالشهادتين والصلاة والصوم والباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والخوف والرجاء المطلب الثاني العابد هو الذي يتقلع بين الخوف والرجاء العبارة الحق هي الذي يتقلب صاحبها بين حب الله والخوف منه وتذلل له ورجائه والطمع في رحمته فالعابد لا حب ولا خوف ولا رجاء إن إنما يؤدي حركات جوفاء لا تعني بالنسبة له شيئا والعابد حبا بلا تذلل ولا خوف ولا رجاء كثيرا ما يقع في الذنوب والمعاصي فيزم أنه يحب الله ويترك العمل وتجرع على الذنوب وقد زعم قوم حب الله من غير عمل فاختبرهم الله بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فمن ادعى محبت الله ولم يكن منتبع رسوله فهو كاذب فقال الشافعي رحمه الله إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعلموا متابعته لرسول الله وكذلك الرجاء وحده إذا لم يطرم بخوف الله وخشيته فإن صاحبه يتجرأ على معاصي الله ويأمن مكره فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وكذلك الخوف إذا لم يقترن بالرجاء فإن العابد يسوء ظنه بالله ويقنط من رحمته ويأس من وقد قال تعالى إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون فالعبادة الحقة هي التي يكون صاحبها بين الخوف والرجاء ويرجو رحمته ويخافون عذابه أم من هو قانت آنى الليل ساجده وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمه ربه وبين الرغبة والرغبة كما قال تعالى في ال زكري عليه السلام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون أرغاهم ورهاهم وكانوا لنا خشعين. فالعبد الصالح دارا يوم الدو الرجاء والرابه، فكاد يطير شوقا إلى الله وطورا يقبضه الخوف والرهبة، فيكاد آنيا ومن خشية الله تعالى فهو دائب في طرف مرضات ربه مقبل عليه خائف من عقوبته، منتجي منه إليه عائد به منه طاغب في ما لديه المطلب الثالث أركان العبادة. للعبادة أركان ثلاثة. الأول الإخلاص. يعني يقصد العبد وجه ربه والدار الآخرة قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوا فمن كانت إجرته إلى الله ورسوله فإجرته إلى الله ورسوله ومن كانت إجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكبها فإجرته إلى ما هاجر إليه فترك الإخلاص يطل العبادة الثاني الصدق فنريد به الصدق في العزيمة بأن يبذل العبد جهده في انتثال أمر الله واجتناب نهيه والاستعداد للقاءه وترك العجز وترك التكاسل عن طاعة الله الثالث متافعة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعبد الله إلا وفق ما شرعه الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أما أن يعبد الناس ربهم بغير علم فهذه هي البدع التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم ودم فعيلها وأخبر أن عمله ضلالة فقال كل مهلثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وصاحب البدع عملهم مردود عليه غير مقبول منه ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي روايه لمسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد لا عبادة إلا بهذه الأركان فما لم توجد العزيمة الصادقة لا توجد العبادة إذ تصبح العبادة تمنيات وآمالا لا يكاد يهم المرء بفعلها حتى تخبو إرادته وتنحل وما لم يوجد الإخلاص ومتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم فإن العبارة لا يقبلها الله تعالى المطلب الرابع أنواع العبارات التي لا يجوز أن يقصد بها غير الله والعبارات التي لا يجوز أن يقصد بها ويراد بها غير الله أنواع الأول عبارات اعتقادية وهذه أساس العبارات كلها وهي أن يعتقد العبد أن الله هو الرب الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر وبيده النفع والضر الذي لا شريك له ولا يشع عنده أحد إلا بإذنه وأنه لا معبود بحق غيره الثاني عملية قلبية والعبادات القلبية التي لا يجوز أن يقصد بها إلى الله وحده وصرفها لغيره شرك كثيرة كالخوف والرجاء والرهبة والرهبة والخشوع والخشية والحب والإنابة والتوكل والخضوع الثالث قويرة كنطق بكلمة التوحيد إذ لا يكفي اعتقاد معناها بل لا يغد من النطق بها وكالاستعارة بالله والاستعانة والاستغاثة به والدعاء إلىه وتسبيهه وتمجيده وتلاوة القرآن الرابع بدنية كالصلاة والصوم والحج والذب والنذر وغير ذلك الخامس مالية كالزكاة وأنواع الصدقات والكفارات والأبحيات والنفقات أنا أبحث الرابع ما يضاد التوحيد وينافيه الذي ينافي التوحيد ويضاده الشرك يقال شركته في الأمر إذا صرت له شريكا ومنه قوله تعالى وأشرك في أمر أي جعله شريكي فيه الشرك نوعان وفي مصطلح الشريعة الإسلامية الشرك نوعان الأول الشرك الأكبر والمشرك شركا أكبر هو الذي يجعل مع الله ربا آخر كشرك لصار الذي جعلوه ثالث ثلاثة وشرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة وكشرك الصابئة الذين ينسبون إلى الكواكب العلوية تذبير أمر العالم ومثل هؤلاء كثير من عباد القبور الذين يزعمون بأن أرواح الأولياء تتصدق بعد الموت فيغضون الحاجات ويفرجون الكربات وينصرون من دعاهم ويحفظون من التجا إليهم ولاذ بحماهم ومن الشرك الأكبر أن يجعل مع الله إلها آخر ملكا أو رسولا أو أو شمسا أو قمرا أو حجرا أو بشرا يعبد كما يعبد الله وذلك بدعائه والاستعانة به والذبح له والنذر له وغير ذلك من أنواع عباده لا تشترط مساواة الشريك لله حتى يصبح شركا ولا يشترط أن يساوي المشرك في شركه مع الله غيره من كل وجه بل يسمى مسركا في الشرب بإثباته شريكا لله ولو جعله دونه في القدرة والعلم مثلا فأما حكايته تعالى عن المشركين قولهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين فهي التسوية في المحبة والخوف والرجاء والطاعة والانقياد لا في القدرة على الخلق والإيجاد لأنهم كانوا يقولون بوحدانيته في الخلق والإيجاد خطورة هذا الشرك الشرك الأكبر في غاية الخطورة فهو يحبط العمل قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا عملك ولتكونن من الخاسرين فصاحبه خالد مخلد في نار جهنم لا يغفر الله له ولا يدخله الجنة إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومهل الظالمين من أنصار أعظم جريعة وأفضع ظلم عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو الله ندا وخلقك منتفق عليه فقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم فقال ومن يسرك بالله فقال افترى إثما عظيما النوى الثاني الشرك الأصغر والشرك الأصغر كيسير الرياء وتصنور المخلوق وعدم الإخلاص لله تعالى في العبادة بل يعمل لحظ نفسه تارة ولطلب الدنيا تارة ولطلب المنزلة والجه تارة فلله من عمله نصيب ولغيره منه نصيب ويتبع هذا النوع الشرك بالله في الألفاظ كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت وما لي إلا الله وأنت وقد يكون شركا أكبر بحسب قائله ومقصده وهذا النوع من الشرك الشرك الأصغر إن كان لا يخرج من الملة فإن صاحبه على خضر عظيم ينقص من أجره شيئا كثيرا وقد يحبط منه العمل ففي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فالرجل يقاتل المغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله وفي صحيح مسلم فيما يروي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه أنا أغنى شركه عن الشرك من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وفي المسند أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أخوه فما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر قال الرياء وزاد البهيق في الشعب الإيمان يقول الله لهم يوم يجازي العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء وخيرا وفي النهي عن هذا الشرك نزل قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربك فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الفصل الرابع نظرة في تاريخ العقيدة المنحة الأول هل تطورت العقيدة عبر الزمان؟ يرى كثير من الباحثين الغربيين أن الإنسان لم يعرف العقيدة على ما يعرفها عليه اليوم مرة واحدة ولكنها ترقت وتطورت في فترات وقرور متعاقبة ولا عجب أن يقول بهذا القول الباطل قوم لم يمنحهم الله كتابه الذي يحكي تاريخ العقيدة بوضوح لا لبس فيه إلا أن العجيب أن يذهب هذا المذهب رجال يعدون أنفسهم باحثين مسلمين هذا عباس محمود العقاد يرى في كتابه الله وهو كتاب يبحث في نشأة العقيدة الإلهية أن الإنسان ترقى في العقيد ويرى أن ترقي الإنسان في العقيد موافق تماما لترقيه في العلوم ويقول كانت عقائل الإنسان الأولى مساوية لحياته الأولى وكذلك كانت علومه وصناعاته فليس أوائل العلم والصناعة بأرقى من أوائل الأديان والعبادات وليس نصر الحقيقة في الواحدة منها بأوفر من عناصر الحقيقة في الأخرى بل يرى أن تطور العقيدة لدى الإنسان كان أشقا من تطور العلوم والصناعات يقول في هذا وينبغي أن تكون محاولات الإنسان في سبيل الدين أشق وأطول من محاولاته في سبيل العلوم والصناعات لأن حقيقة الكون الكبرى أشق مطلبة أطول طريقا من حقيقة هذه الأشياء المتفرقة التي يعالجها للمتارة والصناعة تارة أخرى ويرى أن الحقيقة الإلهية لم تتجلى الناس مرة واحدة يقول فارجع إلى أصول الأديان في عصول الجاهلية الأولى لا يدل على بطان التدين ولا على أنها تبحث عن محال كل ما يدل عليه أن الحقائق الكبرى أكبر من أن تتجلى الناس كاملة في عصر واحد ثم أخذ يستعرض أراء الباحثين في تاريخ العقيلة فمنهم من يرى أن السبب في نشأة العقيلة هو الإنسان بين مظاهر الكون وعدائه من قوى الطبيعة والأحياء وبعضهم يرى أن العقيلة الدينية حالة مرضية في الآحاد والجماعات ويرى بعضهم أن أصل العقيلة الدينية عبارة الت كأن تتخذ بعض القبائل حيوانا توطميا تزعمه أبا لها وقد يكون شجرا أو حجرا يقدسونه إلى آخر تلك الفروض التي قامت في أذهان الباحثين الغربيين أو على الأسف سرت هذه نظرية إلى كثير من الكتاب وعتنقها جملة من الدارسين والذي أوقع هؤلاء في هذا الخطأ أمور الأول أنهم قدروا أن الإنسان الأول خلق خلقا ناقصا غير مؤهل لأن يتلقى الحقائق العظمى كاملة فلإن تصوراتهم عن الإنسان الأول تجعله أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان الثالث أنهم ظنوا أن الإنسان تدعي العقيدة بنفسه بدون معلم يعلمه ومرشد يوضح له فما دام الأمر كذلك فلا بد أن يترقى في معرفته بالله كما ترقى في العلوم والصناعات الثالث أنهم عندما بحثوا في الأديان لا تبينوا تاريخها رمجدوا أمامهم إلا تلك الأديان المحرفة أو الضالة فجعلوها ميدان بحثهم فأخضعوها للدراسة والتمهيز، وأن لهم أن يعرفوا الحقيقة من تلك الأديان التي تمثل انهرف الإنسان في فهم العقيدة القرآن وحده يوضح تاريخ العقيدة ليس هناك كتاب في الأرض يوضح تاريخ العقيدة بصدق إلا كتاب الله سبحانه وتعالى ففيه علم غزير في هذا الموضوع فعلم البشر لا يمكن أن يدرك هذا الجانب إدراكاً وافيا لأسباب الأول أن ما نعرف عن التاريخ قبل خمسة آلاف عام قليل أما ما نعرف قبل عشرة آلاف عام في عتبر أقل من القليل وما قبل ذلك في عتبر لا يدري علم التاريخ من شأنها شيئا. لذا فإن كثير من الحقيقة ضاع بضياع التاريخ الإنساني أثاني أن الحقائق التي ورثها الإنسان اختلطت بباطل كثير بل ضعت في أمواج متلاطمة في محيطات واسعة من الزيف والدجل والتحريف. ومما يدل على ذلك أن كتابة تاريخ حقيقي لشخصية أو جفاعة ما في العصر الحديث يعتبر من أجق الأمور فكيف بتاريخ يمتد إلى فجر البشرية الثالث أن قسما من التاريخ المتلبس بالعقيدة لم يقع في الأرض بل في السماء لذا فإن الذي يستطيع أن يمده بتاريخ حقيقي لا لبس فيه هو الله سبحانه وتعالى إن الله لا يخفى عليه شيئهم في الأرض ولا في السماء إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة